يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عند رضا منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما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 تمنو ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من ظله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون